رضيلة الشيخ ما الأسباب التي يتيمم المسلم بسببها يقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائف أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يتطهر من الحدث ولم يجد ماء فعليه أن يتيمم بالتراب الطاهر فالسبب المبيح للتيمم هو عدم وجود الماء اصلا أو وجود ما لا يكفيه منه للطهارة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أصابته جنابة ولم يجد ماء عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال العلماء عند فقد الماء يجب أن يطلب من مظانه المتيسرة فإن كانت في الطلب مشقة كبعد المكان الذي فيه الماء أو غلاء ثمنه الذي لا يملكه لا يجب عليه الطلب ومن الأسباب للتأمم أيضا أن يكون الماء قريبا ولكن يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله، أو يخاف فوت الرفقة، أو كان بينه وبين الماء عدو، أو كان هناك ما يمنع الحصول على الماء، أو لو اغتسل من جنابة سيرمى بتهمة هو بريء منها، فإنه يجوز له التيمم وكذلك لو وجد الماء للطهارة لكنه يحتاجه للشرب. أو لإعداد طعام أو إزالة لجاسة فإنه يجوز له التيمم وكذلك يجوز له التيمم إن ضاق الوقت وخشي فوات الصلاة ان اغتسل بالماء فيصلي بالتيمم ولا إعادة عليه ومن الأسباب المبيحة للتيمم وجود مرض أو جراحة يخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء روى أبو داود وابن ماجه والدار قطني عن جابر أنه كان في سفر مع أصحاب فأصاب واحدا منهم حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل يجوز له التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما علم الرسول بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ومن أسباب التيمم أيضا شدة برودة الماء وغلبة الظن أنه يضره ولا يجد ما يسخنه فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما أن عبد بن العاص احتلم في غزوة ذات السلاسل وخاف إن اغتسل بالماء البارد أن يهلك فتيمم وصلى بالناس ولما علم الرسول بذلك سأل عمرا فقال صليت بأصحابك وأنت جنب فقال ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت ثم صليت فضحك الرسول ولم يقل شيئا وهذا اقرار لما فعل وإقرار الرسول حجه والله أعلم